غزوة ذات الرقاع الأولى تزوج الفتى جابر بن عبد الله لكن داعي الجهاد والدفاع عن الوطن استدعاه ولن يتخلف بعد استشهاد والده عن غزوة بعد اليوم لذا اشترى بعيراً رخيصاً وأوصى عروسه بأخواته اليتيمات وانطلق خلف نبيه صلى الله عليه وسلم لصد هجوم قادم من أرض نجد سال الجيش عبر الأودية والشعاب حتى وصل أرضاً بنجد يقال لها ذات الرقاع وهناك مر بواد تناثرت فيه أشجار كثيرة الشوك تسمى العظاه فتوقف الجيش للاستراحة ونزل القائد صلى الله عليه وسلم على راحلته ثم أخذ سيفه وعلقه على شجرة سمر واضطجع تحتها وتفرق الجند تحت ظل الشجر ونام معظمهم من إرهاق السفر غفى صلى الله عليه وسلم فإذا بقدمين تتسللان نحو شجرة السمر وإذا بيد تمتد إلى سيفه فتسله من فوق رأسه تسله دون أن يشعر نطق المتسلل فانتبه صلى الله عليه وسلم وفتح عينيه ليفاجأ بأعرابي من الجيش النجدي يتأهب لإغماد سيفه في جسده الشريف ويهدد بكل ثقة قائلاً من يمنعك مني فإذا الثقة تنتقل إلى مكانها الحقيقي حين أجابه صلى الله عليه وسلم قائلا الله عز وجل فوجأ الأعرابي غورث بن الحارث بالسيف يسقط من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم وأعاد السؤال لصاحبه من يمنعك مني؟ برق السيف كالموت بوجه الأعرابي فأدرك أن ألا خيار أمامه سوى الاستجداء فقال كن خير آخذ هتف صلى الله عليه وسلم بجنده فأتوا على الفور وأحاطوا بقائدهم صلى الله عليه وسلم وألجمهم المشهد وقائدهم يقول للأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا ولكنني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك أخلا صلى الله عليه وسلم سبيل هذا الصائل المحارب وعفا عنه رغم خطورة الظرف خجل الرجل وعاد مأسورا بجميل قائد يعفو عند المقدرة رجع يمشي عبر الوادي نحو رفاقه حتى اختفى بين الشجرات ولما أقبل عليهم أحاطوا به حاصره فضولهم يسألونه عما فعله بأشهر رجل في الدنيا انطلقت الأسئلة هل قتل محمد وكيف قتله فإذا الإجابة تفصح عن الرجل ملكه محمد صلى الله عليه وسلم ملكه بعفوه وأسره بأخلاقه فقال مبجلا أبا القاسم جئتكم من عند خير الناس ثم توجه نحو متاعه ووضعه على راحلته ثم ركب الراحلة وودعهم وانصرف فمثل أبا القاسم لا يقاتل ومثل أبي القاسم لا يعادى هزت كلماته قيادات الجيش الوسني فتضعضعوا وهم يرون أشتع رجالهم يتركهم يختفي يمحوه السراب والندم